Jill. وبشر المؤمنين وَمَا تُطْعِلُكَ الْكَافِرِينَ دِينِنا عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَدَّ أَبَوُهُمْ وَعَتَاهُمْ كَلَّا وتوكل على الله وكفى صلى النبي الله, الله الله الله الله وبصر المؤمنين وبصر المؤمنين استغفر الله والنبي اقول يا يا وانه الله. الله الله عليك. باح. آشي آشي آشي آشي الله عليك يا الله ابت عليك يا بحر اهل النبل يا الله ان ما اوس <تصفيق> Oh وتوكل I'm you everything. What It نور نور دو الله الله اكبر ربنا يبارك لكم يا اخي